كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم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 ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن لِيَبْلُوَ بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم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 فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه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 كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من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 الذين اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بغته فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لهم إِذَا جَاءَ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 وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أن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 أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أغصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها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 وَلَهُ نشاء لأريناكهم وَنَشْأَةُ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَا عَن حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُونَ